فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أفتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نهلك الأولين ثم نتبعهم الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين فلم نخلقكم من ماء مهين فدعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا وَيْنٌ يومئذ للمكذبين؟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 كأنه جمال تنصف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 119. وفواكه مما يشتهون 110. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 111. إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين